ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة التي تقدم معنا في الحلقة السابقة أولها أنه جعل على قلوب الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذكروا بها اكنه أي أغطية تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به وواحد الأكنة كنان وهو الغطاء وأنه جعل في آذانهم وقرا أي ثقلا يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذكروا بها وهذا المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخر كقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على أبصارهم غشاوة وقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة الآية وقوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا وقوله اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم وقوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا فإن قيل إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره فالجواب أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالختم والطبع والغشاوة والأكنة ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك جزاء على كفرهم فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم أي بسبب كفرهم وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم وقوله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وهو دليل أيضا واضح على أن سبب ازاغه الله قلوبهم هو زيغهم السابق وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الآية وقوله ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع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 قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه أن جعل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند التذكير بها مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب لأن إن من حروف التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه كقولك اقطعه إنه سارق وعاقبه إنه ظالم فالمعنى اقطعه لعلة سرقته وعاقبه لعلة ظلمه وكذلك قوله تعالى فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم أكنا أي أعرض عنها لعله جعل الأكنة على قلوبه لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع الذي يعبر عنه تارة بالطبع وتارة بالختم وتارة بالأكنة ونحو ذلك سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم ايضاحه وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان الأول أن يقال ما مفسر الضمير في قوله أن يفقهوه وقد قدمنا أنه الآيات في قوله ذكر بآيات ربه بتضمين الآيات معنى القرآن فقوله أن يفقهوه أي القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريبا السؤال الثاني أي يقال ما وجه إفراد الضمير في قوله ذكر وقوله أعرض عنها وقوله ونسي ما قدمت يداه مع الاتيان بصيغة الجمع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 باعتبار لفظ من والجمع باعتبار معناها وهو كثير في القرآن العظيم والتحقيق في مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ تارة ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلقا خلافا لمن زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى لا تصح والدليل على صحته قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظ من أولا فأفرد الضمير في قوله يؤمن وقوله ويعمل وقوله يدخله وراع المعنى في قوله خالدين فاتى فيه بصيغة الجمع ثم راع اللفظ بعد ذلك في قوله قد أحسن الله له رزقا وقوله أن يفقهوه فيه وفي كل ما يشابهه من الألفاظ وجهان معروفان لعلماء التفسير أحدهما أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لألا يفقهوا وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام عليها وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير والطبري والثاني أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهه أن يفقهوا وعلى هذا فالكلام على تقدير مضاف وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لألا تضلوا أو كراهة أن تضلوا وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أي لألا تصيبوا أو كراهة أن تصيبوا وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظيم وقوله تعالى ان يفقهوه أي يفهموه فالفقه الفه. ومنه قوله تعالى ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمون وقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهمه والوقر الثقل وقال الجوهري في صحاحه الوقر بالفتح الثقل في الأذن والوقر بالكسر الحمل يقال جاء يحمل وقره وأوقر بعيره وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار انتهى وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن قال في ثقل الأذن وفي آذانهم وقرا وقال في الحمل فالحاملات وقرا أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وهو ما سمح لنا به وقت الحلقة ونكمل بقية تفسير الآية في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته